أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر الشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم رذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرمذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا السخر بالواد وفرعون بالأوتاد الذين طروا في البلاد فأكفروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لئي المرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه رب فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه غزقه فيقول وَرَبِّ أَهَانَنَ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَعْطُونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لُّمًّا وَتُعِبُّونَ الْمَالَ حَبًّا جَمًّا وجاء ربك والملك صفّا صفّا وجاء يومئذ جهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرات يقول يا ليتني قد أمتني حياتي في يعذب عذابه. أحد ولا يثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راطية مرضية فادخني في عبادي وادخني جنتي بسم الله الرحمن الرحيم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 أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقُطِعَ الْعَقَبَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكَّرَتْ طَبَتٌ أَمْ يُطْرَمُ نَبِي مَسْغَبَة يَتِيمًا دَامَ مَقْرَبَة أُمّ مِسْكِينًا دَامَت رَبُّ تُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ المشأمة عليهم نار مؤصدا بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تناها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء طعها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوىها قد أفلح من ذكها وقد خاب من دساها كذبت ثمل بضواها إذٍ بعفش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 وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الْذَكَرَ وَالْأُنْفَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِهِ حُسْنًا فَسَنْيَسِّرُهُ لِلْمُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وكذب بالحسن فسنيسره للعشرا وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتك النار تلضى لا يصناها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤدي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سنفير الله بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللakhirah khayrun lak min alula ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآبى ووجدك غالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر مَا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ إنما على العسر يسر إنما على العسر يسر ربك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوين ثم رددناه أسفن سافنين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلا بان على ذلك من الشهدين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليضغى أن رآه اشتغنا إن إلى ربك رجعا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ أَلَمْ يَعْلَمْ يَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ كَلَّا لَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعَ مِّنْ نَاصِيَةٍ, ناصية كَذِبَةٍ خَاطِئَةٍ فَلْيَدْعُنَّادِيَ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ كَنَّا لَا تُضِعُ عُبُودٌ وَسْجُدُوا وَطَهُورِ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ, <الله أكبر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 من كل أمر سلام يا حتى مطلع الفنجان الله.